Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi fatir al-sama'at wa al-ard jāil al-mala'ikatirusul al-uli ajnihatim mithna wa thulath wa yazidu fil Khalkima ma yasha'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 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِرٌ شَرَابٌ وَهَذَا مِلْخٌ أُجَادٌ وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ومن كل تأكلون لحمه طريه وتستخرجون حليه تلبسونها وترلف الكفيه مواخر لتبتغوا من فضله وترلف الكفيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إِنَّ دَاوُومَ لا يَسْمَعُ دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يخمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فإن 114. يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير 116. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات.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 وَإِنْ مِنْكُمْ مِتَّ إِلَّا خَلَفِيَاهُ نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 لَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ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 118. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا له النار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا وَلَا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.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 نذير لا يكون من احد الأمم فلما جاءهم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله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 ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أدل مسمى مَن فَإِذَا دَاءَأَدَلُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا